وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شفيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكيا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاخرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا